عن اسم كريم من اسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وهو اسمه عز وجل العفو اسم الله سبحانه وتعالى العفو وهذا الاسم له ارتباط بليلة القدر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم في ليلة القدر ويوصي بذلك ويأمر به فجاء في حديث يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها هذا ام من عائشة رضي الله عنها قل لو علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول في ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني رزاك الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني فهذا الدعاء الكريم يستحب الدعاء به في الليالي التي يظن أنها ليلة القدر أو يرجى أنها ليلة القدر أنه يعني لا نستطيع أن نجزم بليلة معينة وإنما نرجو ونظن وأرجى ما تكون ليلة القدر في الليالي الوتريه من العشر الأواخر وفي عموم العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم قال التميسوها في العشر الأواخر وفي حديث آخر قال التميسوها في الوتر من العشر الأواخر فهذه الليلة تلتمس في هذه الليالي فيدعى فيها بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا الاسم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية منها قول الله سبحانه وتعالى إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور واقترن هذا الاسم في الآيات والأحاديث باسم الله تعالى الغفور وبسم الله سبحانه وتعالى القدير ايضا فهو سبحانه وتعالى عفو قدير يعفو مع قدرته على العقوبه سبحانه وتعالى طيب العفو معنى العفو في لغة العرب معناه المحو والازاله يعني العفو في لغة العرب له معنيان معنى الأول المحو والازاله عفا يعني محى الشيء وازاله وكذا ويأتي العفو أيضا بمعنى الفضل والتفضل والإحسان والإنعام فإنه يأتي أيضا بمعنى العفو وهذان المعنيان يأتيان أيضا في اسم الله سبحانه وتعالى العفو فاسم الله سبحانه وتعالى العفو يفسر بأنه إيه إزالة آثار الذنوب كلية إزالة أثار الذنوب كليا فيمحوها سبحانه وتعالى من ديوان الكرام الكاتبين يعني من الكتب التي كتبت فيها الحسنات والسيئات كل منا معه ملكان إن عليكم لحافظين كراما الكاتبين يعلمون ما تفعلون فملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات فالمغفرة هي إيه يعني الستر وعدم المعاقبة على الذنوب لكن العفو أبلغ يعني واكبر من المغفره فالله تعالى عفو غفور يغفر الذنب يعني لا يؤاخذ به ولا يعاقب صاحبه لكن هو سبحانه وتعالى ايضا عفو يعفو عن يشاء سبحانه وتعالى بمعنى أن يمحو آثار الذنب بالكلية كانه ايه لم يكن في حق من شاء الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنهم فيمحو الذنب من كتب الكرام الكاتبين و يعني وطبعا إذا عفا سبحانه وتعالى فإنه لا يعاقب ولا يؤخذ يعني العفو هنا مشتمل على المغفرة وزيادة يعني يغفر الزم فلا يؤاخذ به ولا يعاقب به وكذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدني العبد منه سبحانه وتعالى فيجعله في كنفه يعني في ستره لا يطلع أحد من الناس على هذا الايه السؤال بين الرب وعبده سبحانه وتعالى فيقول في فيذكره الله سبحانه وتعالى ببعض ما عمل ببعض ما عمل من الذنوب لا يحصل الله تعالى عليه ظن ولكن يذكره ببعض ما عمل من الذنوب ف يعني يقر العبد بهذه الايه الذنوب ويرجو رحمة الله تعالى ويرجو عفوه فيقول الله تعالى لو قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيغفر يغفر الله تعالى له ويعفو عنه ورد في الحديث الاخر أيضا أن بعض يعني أن رجلا من عباد الله تعالى يعني هو مثال يعني لقسمة أو طائفة من عباد الله سبحانه وتعالى يدنيه الله سبحانه وتعالى منه و يعني ينصر له كتاب سيئاته فيرى فيه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها يرى الايه الذنوب الصغيره وهو مشفق من كبارها كان له ذنوب كبيره يعني عملها ولا يراها في في الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى له قد بدلتها لك حسنات هذه الذنوب إيه؟ يعني بدلتها لك حسنات فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا إن لي ذنوب يعني طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا في ذنوب عملتها مش شايفها في الكتاب يعني هي طلما هتبدل حسنات يعني فهذا كله من ساعتي عفو الله سبحانه وتعالى فالمعنى الأول من معاني العفو الله تعالى العفو يعني يمحو يزيل أثر إيه الذنوب عن من يشاء من عباده سبحانه وتعالى والمعنى الثاني العفو بمعنى الفضل والعطاء الفضل والعطاء وبمعنى المعافاة بمعنى المعافاة والانعام والعطاء فكثرت ايضا الأحاديث التي فيها سؤال العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا كان نبي صلى الله تعالى العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي في اذكار الصباح وفي أذكار المساء فيسأل الله العفو بمعنى العطاء الكثير ومنه إيه؟ قوله تعالى حتى عفو وقالوا قد مس أنا الضراء والسراء هنا حتى عفو قال نفسه حتى عفو يعني حتى كثروا وزادوا من العفو معنى العطاء الكثير طيب العفو من صفات الله سبحانه وتعالى ووردت هذه الصفة في كتاب الله تعالى في مواضع منها قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني جميع, التي جميع المصائب التي تصيب العبد في الدنيا هي بما كسبت أيديكم يعني هي عقوبة دنيوية يعجلها الله سبحانه وتعالى على بعض الذنوب التي عملها الإنسان ويعفو عن كثير هناك كثير من الذنوب يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ولا يعاقب به طبعا يعني ليس بالضرورة إن المصيبة إذا كانت كبيرة معناها من الذنب كبير أو المصيبة إذا كانت قليلة معناها أن الذنب قليل أو كذا لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر على بعض رسله الكرام وهم صفة خلق الله قدر الله تعالى عليهم يعني أشياء من البلاء والمرض والتسلط الأعداء عليهم ومن الأنبياء من سجن ومن الأنبياء من استرق في قصة يوسف عليه السلام وتسلط عليهم أعداؤهم وكذا وتعرضوا لأنواع من البلاء مع أنهم يعني عليهم الصلاة والسلام صفوة خلق الله لكن إيه؟ يعني ربما الزمد الذي يكون يعني من أصغر الصغائر وفي حق الأنبياء صلوات الله والسلام عليهم لكمالهم ولمحبة الله تعالى لهم وإرادة الله تعالى أن يرفع درجتهم ومنزلتهم فيكون الإيه البلاء شديدا لكمالهم وعلو درجاتهم ورفعتهم وفي المقابل بعض المجرمين من أعداء الله تعالى وأعداء رسله يعجل الله لهم الطيبات في الدنيا في قصة إن الدنيا ليست هي دار الجزاء يعني ولكن يعني الإنسان بذنوبه يعجل الله سبحانه وتعالى يعني لو شيء من العقوبة على سبيل التأديب ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى من الذنوب يعني فلا يصيب به ولا يعاقب به وورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة يسبحونه سبحانه وتعالى كل يوم يعني كل يوم يسبحون الله سبحانه وتعالى فريق منهم يقول سبحانك اللهم على حلمك بعد علمك على حلمك بعد علمك ويقول قسم منهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك الله سبحانه له هم ملائكة يسبحونه سبحانه وتعالى بالليل والنهار فمنهم ملائكة يقولون سبحانك على حلمك بعد علمك الله تعالى عليم ومع ذلك حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة ولا يبادر بها والقسم الآخر يقول سبحانك على عفوك بعد قدرتك يعني الله تعالى قادر على إيه؟ أن يعاقب يعني من شاء من أعدائه وأعداء رسله ولكنه سبحانه وتعالى آآ يعفو آآ مع قدرته على معاقبة المذنبين والمسيئين ويعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى وطبعا يهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد يعني أن يأخذ بأسباب العفو من التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى أو العمل الصالح أو غير ذلك طيب العفو صفة يعني كريمة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة كريمة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن ويأمر بها عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى يحب العفو من المؤمنين ويأمر عباده المؤمنين بالعفو عمن هنا يأتي حفظ العبد في هذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم العفو أن يتحلى العبد بخلق العفو يعني دائما نلاحظ أن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتمله على صفات والله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي اتصف بهذه الصفات إلا في حالة الصفات التي يستحيل أن يتصف العبد بها او لا يمكن أن يتصف العبد بها اما كونا واما شرعا اما كونا يعني هناك صفات لله سبحانه لا يمكن للعبد أن يتصف بها كونا يعني ان الله تعالى خلق العبد يعني ضعيفا عاجزا لا يمكن ان يتصف بهذه الصفه او شرعا انه منهي عنها يعني مثل ايه الكبر يعني من صفات الله تعالى ولا العبد ايه منهي عن الاتصاف بهذه الصفه لكن ما عدا ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فهي صفات كمال والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتحلى بها فالله سبحانه وتعالى هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجواد، الله تعالى كريم يحب الكرماء هو سبحانه وتعالى كريم ويحب عباده الذين اتصفوا بالايه بالترى والله تعالى محسن وهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين من اسماء المحسن سبحانه وتعالى هو يحب المحسنين ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو وهو يحب العافين عن الناس وهو رحيم وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن من في الأرض يرحمكم من في السماء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالعبد العبد مأمور أن يتصف بهذه الصفات لأن صفات كمال والله سبحانه وتعالى يحب أهلها الذين اتصفوا به لكن العبد طبعا يتصف بهذه الصفة على ما يليق به طيب كيف يتصف العبد بخلق العفو يعني قال العلماء يعني هناك مراتب في مقابلة من أساء إليك هناك مراتب في مقابلة من أساء إليك إذا أساء إليك شخص فهناك الناس يعني مراتب ودرجات في مقابلة المسيء فهناك طبعا مراتب محرمة ومراتب مباحة ومراتب إيه مندوبة ومستحب فهناك مرتبة مجازات المسيء بأسوأ مما فعل أن تعاقبه بأكثر مما عوقبت به فهذه المرتبة من الظلم والعدوان يعني أن بعض الناس مثلا إذا شتموا شخص فيضربه يرد على الصبب مثلا بضربه بدلا من أن يعني يرد عليها بمثلها مثلا شتمة بشتمة المثلية يرد عليها بضرب أو يضربه شخص فيقتله مثلا أو كذا يعني, يعني طبعا الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بال يعني حتى لو أن شخصا فقأ عين شخص ليس له شرعا أن يرد عليه بأكثر من أن يعني يقتص من الجاني بفقع عين واحدة لو فقأ عين شخص عين آخر ففقع عينيه لكان إيه؟ جانيا ظالما مستحقا للاه للعقوبة بالعين الثانية هذه يستحق أن يعاقب بها وتفقى عينه الثانية يعني جزاء وفاقا وهكذا فالقصد أن هذه المرتبة الأولى هذه المرتبة يعني محرمة اللي هي مجازات السيئة بأسوأ منها وقال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به طيب المرتبة الثانية اللي هي مجازات السيئة بمثلها شخص مثلا سبه بكلمة أنت كذا فقال بل أنت مثلا فكافأ السيئة بمثلها أو يعني فقأ عينه ففقأ عينه أو كذا يعني والجروح قصاص اقتص يعني وأخذ حقه بمثل ما عقب به فهذه مرتبة في مرتبة المباح في مرتبة المباح والمعفو عنه من الله تعالى يعني الذي لا يؤاخذ الله تعالى به ولا يعاقب به صاحبه للآيات الكريمة التي اجتمعنا إليها وأيضا لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها من أساء إليك فأسأت إليه إيه بمثل ما أساء به فهذا يعني حقك الذي إيه سمح الله تعالى لك به لكن ومن عفى واصلح فاجره على الله نأتي إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة العفو اللي هي عدم العقوبة العفو عمن أساء إليك بمعنى أنك لا تعاقبه ف يعني لا تعاقبه ولا حتى بمثل ما عوقبت به وإنما يكون الع العفو يعني محمودا ونمندوحا ويظهر يعني أثره من الكمال عندما تكون قادرا على العقوبة والمؤاخذة يعني أحيانا بعض الناس يعفو مضطرا يعني مكره ليس لا لا قدرة له ولا طاقة بمعاقبة من أساء إليك، فهذا لا يظهر فيه يعني أنه إيه يعني تحليل بخلق العفو، إنما يظهر التحلي بخلق العفو فعلا عندما تكون قادرا على معاقبة من أساء إليك مع هذا تعفو، وأنت قادر على أن تعاقبه. المرتبة العفو هذه يعني أنواع مرتبة العفو أنواع بعضها أكمل من بعض. هناك يعني من يعفو بمعنى أنه لا يعاقب لكن يظل في صدره موجودة على من اساء إليه لكن صدره يعني مشحود تجاه من اساء إليه لا يستطيع أن ينسى الإساءة ويعني يحملها في قلبه طبعا لا يؤاخذ شرعا يعني الله سبحانه لم لم يكلف الإنسان أن يحب من اساء إليه ولا أن يصفى قلبه يعني هذه مرتبة كمال يعني لكن بعض العلماء يعني يقول ان العفو هو عدم العقوبة بغض النظر عن قلبك يعني القلب هذا يعني لست إيه مؤخذا بكونك يعني إيه تصفي قلبك تجاه من أساء إليك هذا يعني من الكمال لكن يعني أول مرتبة في العفو وتنال بها فضل العافين انك يعني لا تعاقب هناك مرتبة أكمل اللي هي أنك لا تعاقب ويصفو قلبك إيه إيه يعني لا يكون في قلبك موجدة على من أساء إليك يعني تنسى الإساءة وكأنها لم تكن وقلبك يكون يعني صافيا له يعني تقابله بصفاء قلب كأنه لم يسئ إليك فهذا هو إيه يعني كمال إيه العفو وهناك مرتبة يعني أيضا عالية من العفو وهي الإحسان إلى من أساء إليك هذه مرتبة يعني أيضا من مراتب الكمال أنك تحسن إلى من أساء لك يعني بعض الصالحين والفضلاء لا يكتفي لأنه يعني لا يعاقب من أساء إليه وأنه يصف قلبه تجاهه ولا يحمل في قلبه يعني شيء من آثار هذه الإساءة بل يعني زيادة على هذا أيضا يحسن إلى من أساء إليه وهذا هذا يعني من يعني غاية الكمال الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم وتحلى به الصالحون جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصيه بالإحسان إلى من أساء إليك وهذا على سبيل الندب يعني وليس على سبيل الإيه الإيجاب يعني صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي. إن لي قرابة إيه؟ أحسن إليهم ويسيئون إليك وأصلهم ويقطعونني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت كما قلت فكانما تصفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار المحترق ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك لا يزال معك ظهير يعني معين من الله ما دمت على ذلك وطبعا سيره النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه مع قدرته عليه الصلاة والسلام يعني معلومة مشهورة يعني من أشهر هذه المواقف موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة مع كفار قريش الذين يعني أذوه عليه الصلاة والسلام يعني غاية الإذاء عليه الصلاة والسلام كانوا يلقون على ظهره القذر والأذى وهو ساجد عليه الصلاة والسلام وقتلوا كثيرين من أصحابه منهم عمه حمزة رضي الله عنه وغيره قتلوا أصحابه وعزبوهم و... يعني أيضا في غزوة أحد كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم جرح عليه الصلاة والسلام وانكسرت رباعيته انكسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر حلقتان من الحديد انغرزتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه يعني ناله منهم الأذل الكثير الحسي والمعنوي غير طبعا إيه؟ الاستهزاء والسخريه وكذا وكانوا يقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون شاعر ويقولون مجنون وما ترى تو ايه صبه يعني الا يعني اذوه بها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فقد عفى عنهم صلى الله عليه وسلم في مواطن طبعا منها عفو صلى الله عليه وسلم يعني في شدة, في شده المحنه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني اشتد إيزاؤهم له فخرج يدعو أهل الطائف إلى الإسلام لعلهم يكونون يعني أحسن حالا من أهل مكة فجاءه ملك الجبال أرسل الله تعالى إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فقال إن الله تعالى إيه؟ قال أنا ملك الجبال وأرسلني الله إليك لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين وما جبلان عظمان يحيطان بمكة ف قال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم كان له القدرة عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله أنه يعني يطلب من ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين لكن أباد أهل مكة يعني بكرة أبيهم يعني وهو يعني أعطاه الله تعالى القدرة على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء وحقق الله تعالى رجاءه وخرج من أصلابهم من يعبد الله ثم عند فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة ومعه عشرة آلاف مقاتل وكان أهل مكة لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان جميع من في مكة ومن حولهم يعني من حلفائهم لا يزيدون عن ألفين يعني كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا معه عشرة آلاف مقاتل عليه الصلاة والسلام واستسلموا يعني وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم ما تظنون أني فاعل بكم بعد شدة يعني إذا إن لو قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء قال اذهبوا فأنتموا الطلقاء وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم بقائهم على كفرهم يعني ما كانوا أسلموا بعد يعني في ذلك الوقت وكذا ورغم بقائهم على كفرهم وشركهم وقدرته صلى الله عليه وسلم على الانتقام منهم ولكن ايه قال اذهبوا فأنتموا الطلقاء وأطلقوا صراحة وكان هذا سببا في دخولهم في ال ال ال ال الإسلام لما رأوا من خلق الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ولا يأتي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اول القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون يغفر الله في النور الكريمة نزلت في شأن كان قريبا لابي بكر رضي الله عنه كان من قرابة أبي بكر رضي الله عنه وكان أحد الذين إيه خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك وجلده النبي صلى الله عليه وسلم حدّه حدّ القذف وجلد يعني وحدّ حد القذف وخاض في عرض عائشة رضي الله عنه وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق عليه كان يعطيه زي راتب شهري يعني ينفق عليه ويعطيه راتبا يعني دائما وينفق عليه واسمه لنا وكان من قرابته وكان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه واسمه فلما وقع يعني في خاط في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في حادثة الإفك فحلف أبو بكر رضي الله عنه قال أنه إيه يقطع عنه النفقة يعني غاية ما كان يعني سيجازيه أن يقطع عنه الإحسان يعني هو كان في في درجة الإحسان إلى من أساء إليه وعزم على أن يتوقف عن الإحسان إلى هذا الذي أساء إليه، فأنزل الله تعالى الآية الكريم: ولا يأتري يعني ولا يحلف أو لا يقسم يعني من الإلاء والحلف والقسم، ولا يأتري الفضل في في القراءة الأخرى، ولا يتألأ الفضل منكم يعني لا يحلف أو لا يقسم، ولا يأتري الفضل منكم والسعة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤتوا أول القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذه صفة مصح أنه كان قريبا مسكينا مهاجرا في سبيل الله وليعفو واليَصْفَحُ أمر الله تعالى بالعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلا أحب أن يغفر الله لي ثم ايه عاد إلى ما كفر عن يمينه وعاد إلى ما كان عليه من الايه الاحسان إلى مستح والإنفاق عليه رغم أنه يعني أساء إليه هذه الايه البالغة يعني في عرض بنته وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى العفو والإحسان. فإذا يعني الخلاصة إن العفو يعني صفة كريمة من صفات الله سبحانه وتعالى والله عز وجل من اسمائه العفو وحظ العبد من هذا الاسم يعني أنه يطلب العفو من الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب التي تجلب له العفو من الله سبحانه وتعالى. ثم أن يتحلى العبد بصفة العفو فيعفو مع قدرته عن من أساء إليه ويحاول أن يكون قلبه صافيا تجاه من أساء إليه ويحسن إلى من أساء إليه حتى يجازيه الله تعالى من جنس عمله فيحسن الله تعالى إليه مع إساءته يعني العبد يسيء في حق الله سبحانه وتعالى ويقصر فإذا عفى عن الناس مع إساءتهم إليه وأحسن إليه فإن الله تعالى يجازيهم من جلس فيحسن إليه مع إساءته في حق الله تعالى وتقصيره في حق الله ويحسن الله تعالى إليه ويمحو عنه أثر ذنوبه والجزاء من جلس العمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا, ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ليس, ليس هناك احد أحد يعفو إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا ورفاة بهذا العفو نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين وأن ويكم ويقوم قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبينا.